موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن المرأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن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 قال إني أريد أن أُنقِحك إحدى بنتين هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثمان فإن أت ممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشُق عليك ستجدني إن شاء الله.